يوم إذ يصدر الناس أشتاتا اللي يروا أعمالهم فمن يعمل مثل قال ذرة الخير يره ومن يعمل مثل ذرة الشر يره